وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرجوا ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالعجارة أو أشد قسوة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 ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ مِن بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ الحَرَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أفلا تعقل